وما بقي فللعصبه ادري بعصبه يعني اوانيك وكو بشميرات ميرات ميراتي ان برناكبت يعني فرضي النيه طلع عصبات اوانا باشا ان دريت لويك ما وتوا بونو منا ماما او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 تمردوكا دبنا عصبا يعني هاد كان بكوا ميرات دبان ولبنت الابني مع البنت السدسو تكملتا الثلثين يعني كرزاع عقل كتبه لقل كتب او يكلشوش دبات جرا كتاكين نيوه دبات او يكلشوش دباو تكملي او دولتا الثلثي ميراتكي مقباداكات وكذا الأخت لابن خشكي باقي يعني كذا خشكي هي لباوكي مع الأخت و وخشكي تري هي لباوكي دائكي وخشكي دائكي آنش باهمان شواء والأخ لأبوين برا لباوكي دائكي وأقدم وا من الأخي والأخت لاب يعني أگر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 يقلش في ميراتكابا اقر دايك نبو اقر دايك هبه جد برناك وهو للجد مع وهو للجد مع من لا يسقطه يعني ميرات دبا يعني بلين ميراتكابو دابيرا لقل اقر كسك دانبه اتقاطك يعني حجبي بكات عليكم السلام و السلام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 میراث تمبر نا کہ اگر بیتو یتر اوغرا خوشکیا برا خوشکیا و خدای کی و یا لب او کوبی یا تن ہلا دایکی و بہ اگر من دو کہ کریہبو یا کرری کریہبو یان باوکی ہبو او کاتا بدا خوشکیا منہ پی حواشی او انا میراتم برنا کہ یعنی لقل کرہ ولاقل کر کرہ لقل باو کام میراتم برنا تے وفی یعنی اخوہ اخوات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 يعني وانك بشهيرات ينبر عليك رواية القرآن والسنة عصبات بشر رسالة كي شيء نبو، ومولاي معتق وانه نبو، بك يعني وانك لا رحمة في هي وكو خال وكو خاله انا يعني أصحابي فروض بلا ما نبو. أو أول الأرحام أو لا ترن بوي كميرادذا، وهم أقدم من بيت المال. هنجل العلماء ظلنا أجر الطبيب فروض وعصابته أو أنا بنك مستحق ميراثا، او كاتو فاري كلام ردوكة بزي ما دخلت بيت المال. هني جت العلماء ظلنا أول الأرحام أو لا ترن، أول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أو أنا يعني سدمن بن بيك التعاوقة خاوكي بعام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 او که تنها عقل آبی بلند اگر حد به آبی بی آبی هشت، یعنی حد حتما من هیا بالام هشت بشم یا داشتن من هیا. او که تمیزه که دوباره شی حد نکد، دوباره شی هشت کیتو بشی، اوکسی کو بشی همون کسکان، بوشی آذی يعني مثلاً يعول ده بتوا، أما شيك كله بابته جرينج كان يفراءض مثلاً يعوله أروح منه ولا تفاصيل كان نكتبي فرائض ولا يرث ولد الملاعة والزانية إلا من أمه. أجرف لي عني كله جرخ يا، أو من دعليك بيداد لو جنية. قرب وها اثر تکه وزینا بنا شرعی من دالیت من دالګه ادريسه دایکی دای کینا ادريسه فال او که سکینه الهه کړجو تن هم میراث لدای کی خو دغو میراث یې مش تنه د درې بدای کی وقرابتها هر وه بک سکاری دای کی یعنی میراثی که سکاری دای کی وه میراث یې مش دريسه دای کی که عکسو یعنی ان بو انا و ان بو ولا يرث المولود الا اذا اذا استهله كات من دالک لدایک یا منداڵێک لە بەر ئەچێ پێش لدايق لەدایک بوونی خۆی ئەوە میراتی بەر ناکەوێت ه لە مەگەر لە کاتی لەدایک بوونی دا شتێکی لێ بەدی بکرێ کە ئاماژە بێ بۆی کەوا ئەم منداڵە بزننجێتی لەدایک میراتی لێ بەجێ دەمێنێت و خێزانەکەیشی حمللی یعنی بسه میراتی آو حمله رأس جنبش آگو لدايکه بيه اگر بمردی لدايکو میراتی برنكه اگر بزندی میرا لدايکو آو میراتی برنكه داي میراتي که از دوستگي دوستوار است کنيد لين آنها قابله يعني آفرتی که معنی دکت اعتبار یبو دکریت و پشت دشاعتی یک من ضلاله فجميته من ضلاله جري ومن الله حواركات ومن ضلاله زولت او على علامات زنجتي من ضلاله كان واميراث العتيق لمعتقه العتيق يعني المعتق كسك لك ولاتي ازاد كراو ميراثك يبقى ميراثك يدري بك بو كسك حد فكر يدري بو كسك سبب أعزائي كرني أمبو لك إلهي إلهي طبعا الله أمو قال كيف ترى أو ويسقط بالعصابات، هذه مولاي معتق ملاد برناكة عصبها هذا وله الباقي بعد ذوي السهام أجل قوان باشتقان باش يعني أنبرد عصبها نبو أو كعصبه شي كذر مولاي معتق قدره و حوب ولای وهیب کەس کولەیەکی ئازاد کردووەوەلا او دۆستاتی و پشتگیری و هاوکاری و لا لێکردنەوە و بەشە میرات بەرکەوتن لە کاتی نەبوونی خاون بەشە میرات و عافابەکاندا بۆک بێ بۆو کەسابێککە ئازادی کردووە ئەوان نابێ ئەو پەیوەندیە کەەبی ئەو کەسێکەوە کولەکەی ئازاد کردووەوا خۆی و در ملامن کوم کويلهم ازار کړدو او او منافره او سترخصونو هاو کاری ولاله کړنو جوړه خدمه کوي دروزونه کې علوینونه دروزو به حق میراث یکتل بردن لدحه تو که پیدا ده ای پرزوم په څ تک باور کړه یا وکسم یدم به هديه نابت ته تو نه اتونی حق میراث ورجرتنی خو د کسو کار کې خو په حق می خدمه کوي تو نه خدمه کوي په او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 ميرات أبا والله ما كر قاتل بولا بيروي أنت سببي هلأ كي أبا أبا ميرات نبا يعني هنا خالك دفينيت كستي زور نزيكي هيا زور دولا ما نتعرية زوري هي حمرش الدعاء كذنر نبى وين ميرات كيف هو أتى شيء كعكوجت ولما وقع ذي بس من استعد شيئا قبل أوانه عقبا بحرمانه يعني بحرمانه كساك فلبك بوي نتيجه كي دست كويت فشات كاتي خوي عقوبة عذريب بوي كوا محرومة بنيو كاتا مميراتكا نابات كتاب الجهاد والسيط الجهاد فرض كتا إلا في حالات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 أجل دش من هات ولاتك شارك ديك أبيه ليه ولاتها تشنج يمكن فرضا بيلتر يعني دفعي دفعي عدوي إمام بيت إذا حضر الرجل جبهه أسم هذا فرض يعني انا غير امام كذي دياري كوتي فلانك لا فلان ابو العسكري خبره هي بي, هي بي أو بيت أبي الجهاد فرض مع كل بر وفاجر يعني ياك الحاكم كارده سي مسلمانات ساكه كاربي اخرافه كارده ولي امرك مسلمان بري جهادي بك بلاهم خوارج <تصفيق> إذا كان يكونوا يستبعارين بنا نية إذا تكعتك إذا أذين الأذوان، إذا باكودائك إذن بدن، إذن باكودائك لشيء لشيء جورجيا دك اعتباري واقعية، فرض كيفا لا فرض عينا اعتباري واقعية، وهو مع إخلاص النية لقل نية ساكية يكفر الخطايا إلا الدين حتى حلو كمكروين كم قصانيت هي. أي صرات تولى صرد إلا قرزارين بس لا قرزت للعب بعد جهاد الشذكرة بأولا فنائل شهيد قرزت لصر ما كبير و به يعني بالدين حقوق الادمي حق ما في خلق اللعب يعني بون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 وذنب لا يترك كحق خلك وذنب تحت المشيئة كحق خواج جل شرك خالد رجع يصلي نبي لا تخشى يصلي شلينبي لا الله ولا يستعانوا فيه يعني في الجهاد بالمشريين إلا لضرورة مسلمان دعوة يارمتيكو ومكي المشركين بكان بورو وربونوي مشركين إلا لحالتي ضرورة دانة يعني لكاتك دا مسلمان في السين بها وكاريو يارمتي مشرككان هبو لكاتك دا كغلبة ومسلمانا وبزررناش كتيرو بست المسلمان أو كاتت درست دعوة يارمتي لمشركين بكريات وللضرورة أحكام أحكامي خيهير بلهم لكاتي قوة إنا لا نستعينو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 والرفق بهم نرمونيان بيلاقالانا وكفهم عن الحرام بيان جديتوال لا تيوجلان بحرام وتجبني حرام ويشرع للامام اذا اراد غزوا شرعيه وامام اگر يستي هرجبات اثر شوينك ايكتو محالزه حالي بويندركيني او يوري بيريد ما يريده يعني توريبكات شتك بكار بيني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 بو دا خبر نگا تھا دشمنکان یا تو هم ولای ہمم بس منا وطن خیر اماں چیا حال ایشی کی خوید ضعف پشت پان روشتن بو جہادیش خیر نہ لے بو جہادان و العیونه العیون یعنی او انك تجري جموجولي دجمناتا كبير و تري استخبارات و يذكي العيون و يستطلع الاخبار بعدها اخبار دجمناتا ازقرت يعني استخباراتها به او انك تزغي هوا القيرين يعني هوا القوة كانوا لصر دجمناتا لصر جموجولي دجمناتا امام به او كساند ياريب دستنشان بكاد وكتون لا غزو خنده قازویری کوری عوام غزا فایصل اور دیگر دیبه دسه حوالی تعظوم شګه کان ده هنه بو پیغمبر خوا علیه الصلاۃ والسلام بو پیان د عین لبروی جاسر چا وکاره هنن بو کو کڑنوی زانیاری ويرتب الجيوش جي شکی ترتیبہ کا دایرا سب دا انا دانا خلف دانا.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 يعني اميده كان بو دياريكه الله ده كان في ده بوير كسي كارو باري خوي بزاني قايده كي خوي بناصر وتجب الدعوه قبل القتال إلا الى احدى ثلاث خطال فيه فيه في احد الساكر دي الجنغ ابي دعوي كافركان بك بو يكلم سيشت اما الاسلام في عندوا ثلاثه مسلمان ابن اسلامتي تن في قبولها ثغرتيان ا لين فيه قبولة. اغا لو كان اسلامن قبولنا وكتا عرض جزيان ودا كده صارنا سرانا مبلغ اخبار زين الدوله الاسلام ولا ترك قربوني كاند من اولو دولة الاسلام بجيم اگر ماشي انا قبول بو اوادتي انا لي قديتوا اگر كان اسلامن قبولنا جزيش ادين شر اكين او كتا ويستيف ابي توش مشران لاقل دا بكار بيني ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة درستني أفرتي كأفركان ومندالا وفيرو فاكوتا كان بكجة إلا ما قال لحالتي ضرورة ذا حالتي ضرورة بنمونة أقرأوا اوان أمانين كردوا بها الدرعب يعني أخوان فنو حشار دابو لنيو خلقاني كجنو مندال وفيرو فاكوتا و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 او که تکو ا لیبرجنگی کافر اندر و الاحراق بالنار سلطانن و اخر دروز نیه یعنی اگر کافر یک قزغ یا برنده یا دتی مسلمانان کود نا به سلطانن به کورن اگر مسلمان به سوتان رت بو لا يعذب بالنار الا الا رب النار که څنګه به عذابی کذدا اگر اله قونی اگر نمیک خالق و الفرار عن الزحف يعني ويحرم الفرار عن الزحف. لا طريق كردن برو برو برو بنوي من فرار راكردن وبيجيشني بره جن. درستني إلا إلى سيا. إلا أعرف زانية. أم جبهيك كوا أمي كيا. لا وازا أشوف الفلك تكتيك هي حرب كاره هنا أو كات ويجوز تبيت الكفار تبيت الكفاري. تبيت الكفاري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 فریدان لبرای الحرب حرب خیلی دعا لعالي كره بيتالم ديرنا و رضاي خويش برور دگاري لبه ليك اگر قصد بکنن كس في مسلمانان ليك في كافران روبرو يكثير بنوها ديار لوس تردمي عادت ينوا و كردو كردو يعني كسي اگر املا ات حتى ملا جهيلت شده كهش اسم هرها يعني دو جش دو عشره دو الله دو شار دو ولاد روبروی یکتر بودند تا وقت کسی از دو سوارشان کن له هر دو لحاب جردو ریزند. این سپاکن لدور استان روبروی یکتر، اما کسانی نارده روبروی یکتر بودند تا وقت. با این به معنی یاد برد کردند و یعنی اگر سپای املا لولای برد بیت و معنایتی اماني بر ذکر دوم علوات معنایتی آنی دارا رخان. و بفیش معنیش و. لیکل غزوکان علیه ضعیف قربن به آتی بفیش کیش لکافران دیکات کاندیکه بتوان.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 جائزنية يا عهد فيما نصلح الدقالة أكبردوها شي صلحك بشكيني جائزنية بلا مكاتي حرباء وجائزنية أحكام الغنائم وما غنيمه الجيش غنمه بوشت مكانه أو تريد كادستي مسلمان دا كويلة بري جنكي كافران يعني أقر شر يبدأ أقر شرنا بفئة ثلاثة ثلاثة قاموا لسامنه نكلا كفركان بجده منو بهش غنيمه اور كان لكات يشر على جرمي شرى ليان بجده منات اور كان جيش مسلمنا دستي عندك وكله كردي في در دست كه تي جنگ اوان 45 يبو كتانك بجداريان كردو خمسو يك ل5 يش يصرفه الامام في مصارفه لو شنا نكلا ايهت كه انصار دا باستراوا امام بكاري دهنت ويأخذ الفارس من الغنيمه ثلاثه اسهم او انك اسبسوارين يانسوارن سيبجدبات وراجل البياده يك بجدبات ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل او انك بجداري ذبحي مسلمان دبنوا وبجداري شركاء كان حبيب هيزبي اويكا لاواد بي اويكا شربي كردبي راسه اويكه نيكردي بي لا غنيمه دسكوتكابر ويجوز تنفيل بعض الجيش امام اتوانيت وكو زياده تنفيل عين نافله زياده بشكلو غنيميك دسكوتو و بدا تكسكيات و بدا مفرزيك و بدا تشجيع كردن بويان وللإمام الصفيو الصفي و كاحد الجيش امام اتوانيت اشتيك بدا يبدو خوي جايكاتوا بلاموكو جايكاتوى بشا دسكوت فوق تك راي صفاكا بشيده كهوت ويرزق من الغنيمه لمن حضر وكاسانك بشاري جهاده دا بشتني في بدريو في رابي بداية وكتوان في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم لدواء حنين غني ميدا بحن جلوانيك مؤلفة قلوبهم بون بو عيد بليان وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه. اگر اگل كافرقان هن يشتومك مسلمانان يندس كوتبو لدواء ربع بنوات جنگ اوشتانه دستي مسلمان كوتوا او مالانيك بدياري كراوي ازان ريه هي كي مسلمانكا لدستي كافرقان سمرايا وورقيا ودريته بكي هذا هو بخوانات لكينا بيت بشا غنيمة ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف حرام السود لشتغل شتومك كان غنيمة بمن ريس بيجدها بشكردني إلا أخواردني نبي خواردني بردسي الرجانة وعلف حيوان أو أنا درستا لبروح حاجي الرجاني بالام أو شتومكاني كوا تيقنات ومسلمانا فيستي سرقيان فيني لا قدم أو قدم إنشالله كأ أو كأنا دا ده بس أوراق كتير أو كده بتجابش ويحرم الغلول الغلول يعني السرقة من الغنيم قبل قسمتها، أخذو الغ أخذو من الغنيمة قبل قسمتها. كدني استوما كير دسك أو تجنجا بيش دافش كدني حرام هيك على كبار ومن جملة الغنيمة الأسرى بشق لمش يعني كدسك مسلمان دا كبد أسرك أنا، ويجوز القتل أو الفداء أو المن هو إمام خيارا لني وأنا مسجد تدا. ينكوشتني أسيرك، وين أعزت كردني برنببر بأسيري مسلمان ين برنببر بمبلغك فاره، ين برنببر بفائديك لو أسيرا لا سكاري أسيرك أنضلتي أسيرك واربيجد أو المن يعني أعزت كردي ببي برانبر إما المتحدة برجوان دي هذه دي تغلم سيانا يبديكر أو كعتانا أو عندها أحكام الأسير والجاسوس والهدنة ويجوز استرقاق العرب دروسة لكاته ربا ربنوي كافركان دائر كافركان حتى العرب يجبن كاتي دستي مسلمان دكون ونذكرنا كويلا وقتل الجاسوسي جاسوس دك الرئي بلام وفدو. د نوی نړیوی ولاتی کافرګان نه جوړت یعنی کله کته کې کاځوسۍ د تر مسلمانانو کله نه ولاتي مسلمانان د ځان یاري کو کته ویری وکافرګان د کوزه کته کښو بو بالا بالا مگر کافرګان سفیریان نار دیو نه یان نار توپ دیان نار بمفا آزاد ګو گفتگو د کله مسلمانان بیا ګرن بیا کوزن نه خبر بدلی دی چې کته مسلمانې کړدا د دی عین بو ده کا دو کز نړیری ولای پیغمبر پیغام خلاصم ده باور من با موسیلمہ حرکت پی عمره پیغام خلاصم اینه بر ده الحربي قبل القدرة عليه احرز ماله اگر کس کوا اهل حربہ لکفار مسلمان بو مالوسمانان کی کویدا نہ حرز کواب مسلمانان نیا وکد ستد معملا لے گل عبد کنیبل چون کوں پھیشو یت مسلمانان کی قوانن کی مسلمان بو کوا سایبت املاکی مسلمین بو مسلمان جائز نیا بیات کویدا اصل ما عبد الکافی صار حرا اگر عبد کافر مسلمان بو یکسر او تانک با مسلمان بو نیچ کی چی اویتا حر نہ مسلمانان اند يعني قال عبدك كافر هاد بوبا مسلمان لكاتي كافر بنيا كويليا بل امكبوبا مسلمان أبيت الإنسانكي حر والأرض المغنومة أو مالاني أو, أو زياني كبغنيمة دقييلة ندس المسلمان دقيقة امرها إلى الإمام بريال السرداني بو إمام فيفعل الأصلح يشك لمس من بأس من قسمتها يا دابش دكات السرواني كباش داري او تركها مشتركة بين الغانمين يا بها ابشيل أنيوان تيكراي كسانيك وبشداريا كردوى لو فتحها فجيدين علىه؟ أو بين جميع المسلمين يا هنالنيوان تيكراي مسلمان ذكو كو عراق زوية عراق في أوضر الأراضي الخراجية يأوضر أرض السواد أون في أوضروا الأراضي العمرية أون في أوضروا الأراضي الوقفية عراق كاتيك مسلمان هاتونا عراق فتح كردوى لدستي المجلس يقام داري أن كردوه إمام عمر دابشي نفر له بطر صحابه أرضي عراق تيه وقفه يعني بوية يساء واني كدين بكيف يخوان زوي العراق دا دابشة كانوا داقيلة كانوا تجاوزات كانوا أو عندهم متر قياسة كانوا بوخوا يفروشيت أو جايزنين أرضي عراق وقفه إلا اللهم كسك في اسكيب صد متر, متر صد وفنجام متر دوصد متر هي أتواني عنده بوخوا يبا أقل لوزيات البابا ظلم لا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 من فنائي كافريكم داوى عليك رأي بطالبش داي بيكو يا في أغوان الخصفرين قد أجرنا من أجرتي يا أمهاني أو كسي كتو فنائي داوى يا مش من داوى وإن أحد من المشيكين استجاركة أجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة يعني يا بي بدين بدينا بيبرو يبيكو هو تأوزها هو الرسول كالمؤمن نيردرابي كافريكان که با او کوفد گفته بود مفاوضات و گفت او لقال مسلمانان دا و او کسی باید کامانی پیدا بیه و تجوز مهادنت الكفار حدنا یعنی شرایب گیری اگر بس بکری لقال کافران ولو بشرطین اگر اگر مرجی شه لانیوال مسلمانان و اند او کجون کافران لحدی بیه شرایب نظر اگر لقال بومر زين صبروا يتواصلوا تربتوا بومر ذيك واعاديش كلا امه حتى لا يوبى يكرن يتواه كلا لا يوبى حتى لا يممني يكرن نوا وإلى أجل أكثره عشر سنين أتاني تو بوما واجد يا صلح صلحان لقال ريكو ريكوتين لقال أوكي ذ ذري نكي لا ذري كي ذ ويجوز تأبيد المحادثة بالجذية درست الصلح لقالكم ولا جل كافركان ذاك يك واعلا ديني هو عند نوا بحتاحتي بمرجك جزيا ابدا ويمنع المشركون واهل ذمة من السكن في جزيرة عرب ناب مشرك كانوا أهل ذمة درفتا وبرقتن درن لا جزيره عرب دا لبري في عمري خاصا فرمت ما أهل دودين لا جزيره عربي دا حكم, حكم قتال البغات بغات أوانم كوام مسلمان بلم لدى صلاة مسلمان دى صلاة داري مسلمان ومسلمان خلان جاء ذاك نوو دسن جبهيك دروسكا قوتك عسكري دروسكا دزب دولتي مسلمان ومسلمان ويجب قتال البغاة في رسم قاتلة بكرا حتى يرجع إلى الحق وإن طائفتان من المؤمنين نقتتل فأصلح بينهما فإن بغد إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي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 ولا تغنموا أموالهم مالوصا مانشا ناكري بغنينه جموان مسلمان معلومة كواتوي كحزب باعث برامبربا ملتي يمكر دي كاركي ناشرعي ونابجيب يعني مسلمان بوي يعني يوان هاتنا وما ماضي كافرين لك علي نعوذ بالله من أحكام الإمامة وطاعه الأئمة واجبه واجبة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 دروستا دروستنيه خروج انده فکری لا به ولا بالكلمة نبتک و نبقس حندیک و انیوش بکن لنوم سلمانان ده چی خوئن بکن یا نواب دانند بکن کوئی اصبوا یکربدسن خوئن بن که نشیب جمعه و جماعت او احیاد او انا بخالکی بکن خالکی هر منطقه قائم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 يان كردان نووه‌به‌ندانا وزاره تی اوقاف اندانا وزاره تی اوقافش و جانا و لمدو تگانا تزیهی كردون او انا بام كارانا يعني هتاو كو كركاردستان كاروزاري نيورو جمعه و مسلمانان بريو بفن وكفي عشكران لي به دينا كريت نا به ويجب الصبر على جورهم و اجب الصبر بيلا ظلم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 اغر حاكموا كفري إلا عند ان هب لنايبا واهلي او يعني على الولات الذب يعني الدفاع عن المسلمين هذه السفر جيلما مسلمانان وكان وكف يد الظالم دستي ظالم بجرن كظلمنا على اولاته وحفظ ثغورهم ترسوا كانا بطاريزن وتدبيرهم كاروار خالكي بريوبن بسي بالدستور يعني بالشرح بالشرح بشرح اخوات كاروار خالكي بريوبن في الأبدان لا لشان والاديان لدين جانا والاموال لمال سمانيا ني برصتي بكاربدستان بي بيويتا چون با لاینی جستهای لاینی مال و سامانی خالقی ادند، اوه گرینگی ولاینی دینی خالقیش بدن. یعنی حکومتی کودت خواردن، آو کار با رجوعان، و حتی تندورسی و خالق دبین که دینی خالقیش دبین کو به پایه زد. اوضواج و بالکول همو وتفريق أموال الله في مفاريفها أو معناته مال إخوانه لبينائه خادع دافع جدا لشوفني خوي دختر زبك وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف نبيه عندك مال خوي تعبتكه بيبقى بخويه خوي فيش حب صار إلا أو عندنا بيكه بس يبشي بكه برك لو مع الوساماني هي بيت المال لدي بعد باقي كتير و مصلحته اسلام إسلام و مسلمان هنا نبيه